وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ حُصِرْتُمْ فَمَسْتَيْثِرًا مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضَنَوْ بِهِ أَذًا مِّنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أو صَدَقَةٍ أو نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتْ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 ذلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ